الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه اللهم علمنا ما يفعنا اللهم علمتنا وضمنا علمه اللهم اخفر لنا ولي وردينا ورحمهم كما ربنا صغاره ووصلنا إلى علم أكملنا موضة أكملنا يا شيخ البداية المساعد صلات على علم على العمل به هذا في عبارة عن ماذا وماذا بارك الله بكم تمام ملك الله كنا الاشياء الثلاث عباره عن مقدمة لش تشمل على اربع مسائل وبالتالي مقدمه وموضوع نعم المقدمة تشمل على كم مثالة أربعة, أربعة مسائل نعم العلم والعمل به والدعوة إليه والسحران لما فيه لا المقدمة تشمل على ثلاث رسائل نعم التسالة لها يتعيج أربع مسائل الرسالة الثانية تتعيج أربع مسائل الرسالة الثالثة في بيان جنة إبراهيم جارك بارك لكم ثم الموضوع ثم يعني اختتم المؤلمة رحمه الله بالكلام عن البعث والمشاورة نأخذ ذلك قبل ان تقرأ قلنا قلنا على الرحيمة الله انه يجب علينا تعلم ما المقصود بقوله يجبه نعم ما المقصود بقوله يجبه مجيد يعني إن, أن هذا التعلم ليس من قبول المندبات بل من الصراءة إن شاء الله نعم نعم عشان. يصلنا إلى المسألة أستاذ لي قال من الله الرحمن الرحيم اقرأ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واخر الله الرحيم محمد وعلى الله صحبه وعلى الله صلى الله وسلم قال العلامة مجدد, مجدد الشيخ الأسلام محمد عبد الوهاد رحيم الله تعالى أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والذليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعطى الرسول فأخذناه أخذا وبيلا نقرأ الثانية <تفق> <تفق> تقرأ عندها هذا إن شاء الله <تقرأ> الثانية المتعليق ثم قد <تسجد> يوم الثانية إن شاء الله في بيان في المقدمة فقاله إعلم راح إعلم ماذا يراد بها هذه الكلمة أخذناها في كثير ماذا ميتابها ويراد بها ماذا أحسن به من الشيخ من الإمام أحسن قلوه رحمه الله دعاء من الشيخ رحمه الله تعالى ثلاث طوف بالمعلم ودعاء من المعلم نعم وقلوه أنه يجب علينا على يجب على كل مسلم ومسلم هذا مضع معنا إن شاء الله أن هذا الأمر الذي تأذكره هو من قبل الواجبات وليس من قبل المستحبات. تعلم هذه المسائل قال المسائل التي تذكرها وهي مسائل الصلاة. قال والعمل بهما. ليس فقط تعلمهما بل تعلمهم مع العمل. وكما نرى معنا أن العلم يكون قبل العمل و والأعلم الله ثم رسم العمل الثالث. نعم. قال وإذا أن الله خلقنا ورزقنا. وإن استركنا هملا بل أرسل يدينا رسودا فما وطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النوم قوله تعالى إني أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى سرعون رسودة فعصى سرعون المسؤولة فأخذناه أخلا يدينا الحقيقة أن هذه معكم ليست, يعني ليست شرح مني فلذلك انا ما, عندي ما عندنا مجال للشرح لأننا فقط نقرأ شرح ابن باز رحمه الله تعالى تغطي ما, ما ما علقه الشيخ ماذا قال؟ قال امام ابن عزيز ابن باز رحمه الله تعالى هذه المسائل الثلاث من اهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه وقال ابن م. هذه المسائل الثلاثة يعني من مميزاتها أنها من اهم مسائل التوحيد من اهم مسائل التوحيد ثان هي من حقوق التوحيد نعم قال الشيخ رحمه الله الله خلق الخلق ليعبدوه فلم يخلقهم هبلا ولا سدا ولا عبثا لكنه خلقهم لامر عظيم ولحكمة عظيمة فيها سعادتهم وفيها نجاتهم وهي يعبد الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا العبادة أمرهم الله بها في قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وفي قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وفي قوله وما قوم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين في فقط هذه الآيات فقط مع هذه الآيات قوله تعالى وما خلقت الجن والإنسا إلا يعبودون ونتركهم يعني مسألة تعرفونها إن شاء الله وهي مسألة تتعلق بالله العظيم وال بالبلاغة وهو من صفة المخلوق من صفة النفس ثم بعده الإثبات قال تعالى يوم خلقت الجن والإنسا إلى ليعبدون فالنفس بعضه الإثبات يقتضي بذلك لكم يقتضي الحسر فأنا حسرا خلقته من القرآن تعالى من سببتهم إلا بالعبادة ثم قال يا أمن الناس اعبدوا ربكم خطاب للناس جميعا اعبدوا ربكم اعبدوا الذي رباكم إن كنتم مقررين به رب اعبدوه وهذا الأمر يا أمن الناس وأعوذ ربكم هذا أول أمر بقرآن لأهميته يعني أستدلع الإمام محمد أرس من زنداد رحمه الله بهذه الآلة وعكما بريت لكم إن هذه الآلة أول آلة آل بقرآن الكريم بل هو أول أمر أفهم هو أول أمر بقرآن ثم قال الله تعالى وعبد الله ولا تشرك به شيئا وَأَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِلْ كُدُّوشِ الْآيَةِ في هذه الآية جمع الله بين أعظم المأمور وأعظم المنزي عنه أعظم المأمور والتوحي وأعظم الله وقال وذكره أن أعظم المنزي وهو ولا تُشِلْ كُدُوشِ شيئا وشيئا ذكره وقال في سراق أنني قاعد الأمام لا تجلي قبلي أي شئ سواء ملك أو رسول أو أي أنو أي نوع من راعي الشك الأكبر أو الأصغر أو غيره. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبد الله. أيضا هذه السورة النفي ثم بعده الإثبات لفج الحفرة. وما أمره براء نافية إن يغلو إلا أنا إكبار إلا لي أبد الله لكن كيف يأبدوه هل ألا هواهم هل ألا مثل ما يشتهون لا بل قال مخبصون له الدين نعم أكمل في آيات الكثيرة أمرهم فيها بالعبادة وهي توحيده جل وعلا وتخصيصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك فهو المستحق للعبادة جل وعلا دون كل ما سواه ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي فأداء الأوامر التي أمرك الله بها ورسوله وترك النواهي التي نهاك الله عنها ورسوله كل هذا داخل في العبادة وهذا هو الإسلام وهو الدين وهو الإيمان وهو الهدى فلا تصل إلا لله فلا تصل إلا لله ولا تركع إلا له ولا تذبح إلا له ولا ولا تدعو إلا إياه ولا تتوكل إلا عليه إلى غير ذلك من العبادات أما الاستعانة لحاضر قادر فيما يقدر عليه فهذا ليس بعبادة كما قال سبحانه في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فإن موسى قادر على أن يغيثه أما دعاء الميت ودعاء الغائب الذي لا يسمع كلامك أو دعاء الصنم أو الجن أو الأشجار ونحوها فهذا شرك المشركين وهو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك فالله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أمرنا بتوحيده وطاعته وترك معصيته قال تعالى إن الشركة لظلم العظيم هذه الآية مؤكدة مؤكد بإن إن الشركة لظلم عظيم وهذا يعني كما قال لقمان ابن بوله ويعظه يا ابن راشد إن الشركة لظلم عظيم أعظم أرياء الظلم هو أن تجعل لله لبا وهو خلقك فقال تعالى وَلَوْ أَشْرَكُونَ حَدَتَ عَنِّمَّا كَانَ يَعْمَلِينَ هذا فيه عقوبة المشرك فارك الله بكم عقوبة المشرك حبوة الأعمال حبوتها وهو بطلانها وعدم الاعتداد بها فقال تعالى إن الله لا يغفراني شرك به ويغفر ما دونها لكلم يشاء قالب الآلة العظيمة التي في بيان أن الله أفضل نشاك به فهو ما دون ذلك في خطورة الشرك خطورة الشرك خطورة عظيمة لأن من الذنوب التي لا مات الإنسان ولم يتب منها فإن الله والله على خطر عظيم فهو ما دون ذلك لمن يشاء كل ما دون الشرك هو تحت المشيئة ومنها الكرائر فنحن نالك في أصحاب الكبائر أهل السنة لجماعة نالك في من الكبائر لأن الكبائر دون ذلك دون الشرك من المشاء فقال تعالى وقد أوحي إليك وإن الذين يقبلك لإن أشركت ليحبطن عن نصر هذه الآية بارك الله بكم أن الإنسان لا بعمله ولا بعبادتهه ولا يقول انا ما يؤثر علي الشرك انا ما اقع في الشرك لا يقول الإنسان هذا ولا يقول انا ما احتاج اقرا عن الشرك لا. ولا يح... ولا يقول انا ما احتاج ما حد يذكرني بالشرك ف فاذكر الله سبحانه وتعالى يقول لربي هو احد نديه يقول الله وسلم وهو بعيد بعيد جدا من الشرك يقول له ما اشركته لا يحبطني عملك الله أكبر والله طلبك العلم والله نحن لم تأملنا هذه الآية والله لكان عندنا خوف كثير من الشرك والله لإنه لا يتكين عندنا خوف كثير من الشرك ولما شركت لا يحبطني عملك مهما كانت جنجلتك ومهما كان علمك لو وقعت في الشرك ولم تتقل الله من ذلك لا يحبطني عملك فهو عقوبة عقوبة الشرك عبوط الأعمال نعم فقرى بارك الله فيك <تصفيق> قال الإمام أدر عبدالباد رحمة الله تعالى وأرسل إلينا رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام بكل ما تقدم وأنزل عليه القرآن بذلك لنتقيم على ما فيه من الهدى ونعمل بما فيه من الأوامر وننتهي عما فيه من النواهي وعلى يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين جاء ليعلم الناس دينهم فهو خاتم الأنبياء وإمامهم وأفضلهم فمن أطع هذا الرسول واستقام على دينه فله الجنة ومن عصى هذا الرسول وحاذ عن دينه فله النار كما قال تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يعني لأعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فهو مرسل عليه الصلاة والسلام فعطى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذنا فرعون أخذا وبيلا في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار هذه الآلة فيها خطولة خطولة لمشاققة الرسول المفارقة وإن مفارقة الرسول يجعل الإنسان ودع صاحبه تحت هذا الوعيد ما هو الوعيد؟ وعيد قوي. فأخذناه ولم يعني ولم تنتهي الآية لكن كيف قالت فأخذناه أخذا أخذا في المصدر ثم بالسفة وديرا فأخذناه أخذا وديرا نسأل الله على هذا أخذ من يبال ومن المكان اسأل الله العافية لماذا؟ بأنه عصر رسول فالآن نسمع كثير الناس لما تحفظه أمرا يقول هذا سنة عن فرض فإذا كان سنة أنا ما علي وما أفعل سنة فإذا كان فرض ما يديد في القرآن أفعله كل الله أكبر هذه التهانة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نحن لا من الناس بالقيام بكل السنم لكن نحذرهم من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يأذب على مخالفة الرسول فبعذر الذين يخالفون عن أمره فانتصيدهم ستنة أو يصيدهم عداء المنون نعم بارك الله تكرر هذه المسألة الثانية إنما هي تحقيق للمسألة الأولى أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كما أنه الخالق الرازق المحي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم فوسبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد من الخلق لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما لأن العبادة حق الله وحده كما قال تعالى وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وكما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين <تصفيق> هذا المسألة بارك المسألة الثانية من الرسالة الثانية هي نبيوة على المسألة الأولى المسألة الأولى لما أقرى الأمام رحمه الله فجعلك تقر وتتعلم بأن الله تعالى هو الرب قال خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا على سجر من الربادية لما أقرضك في المثل المولى تنسيب الربوذية أقرضك وأرادك أن تقرى بتنسيب الربوذية فقال فالثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة لأحد لا من أكون مقرب ولا نبي من نرسل فالجلول قاله تعالى أن بالله فلا تبع الله أحده فعال المثل الثانية تقرار بتنسيب الربوذية ومن الإنسان لا يقرب لأم الله ويقرب رباه لأقرب الربودية فيسترجم الإقرار بتوحيد الربودية يسترجم الإقرار بتلخيط الربودية نعم تقرأ شخص لأن الشرك به هو عظم الذنوب وقد جاء في الآيات الكثيرة الأمر بإخلاص العبادة لله وحده والنهي عن عبادته ما سواه فتجمع بين أمرين فتؤمنوا بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت وتؤمنوا بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة من ذبح وصلاة وصوم وغير ذلك من العبادات كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد وقال سبحانه فلا تدعو مع الله أحدا الله أكبر فلا تدعو مع الله أحدا أي أحد كان هذا أحد النكره لا أكثر سياقا لهي العموم فلا تدعون الله أحد الله أكبر أسأل الله العالمين رب العاشر العلمين يعليمني إياكم لقد عندها هذا إن شاء الله فلعلني إن شاء الله تقدر في القاعدة نكمل المسألة الثالثة نعم بارك الله فيكم ونصركم الله